وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلى ماك وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق فمن لا يخلق وَإِن تعجوا نعمة الله لا تسكوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تشرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إله ثم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم متكفرون لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْنِدُوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون قد مكر الذين من قبرهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون